منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا يتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطبيع طيب ولا تاكنوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع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 فإن رطبنا لكم عن شيء منه نفسا فكونوه هنيئا ام مريئا ولا تؤتى السفاه أموالكم التي جعل الله لكم قيامه ورزقهم فيها وكسوهم وقول لهم قولا معروفا وبتلوا إذا بلغنك حف إن أنست منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا ها السرا فا وبدارا أي يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا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 إن الذين يأكلون أموالا ليتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوقثنا ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السلس مما ترك إن كان له ولد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 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ إِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسٍ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حدود الله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 فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا والذان ياتيانها منكم fa فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضْ عَنْهُ مَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قريب.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 فَإِن كَرِهْتُمُهُ فَنَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن Tumustibdalah zewji, makaan zewji, wa atay tum ihdahun nqintara, fala tahu minhu shi'ah, a tahu nahu buhtanu wa وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا Wala tankihu maa nakah anbaukum minan nisai illa maa qad salaf Inna hu kaan fahishatan wa maktaan wa Hurrimat <حرمت> عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت و بنات الأخ و بنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي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 Inna Allah kan gafura rahima Walmuhsanaat minan nisai illa maa malakat aymanukum kitab Allahi alaykum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 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 تبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيمة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. يا ايها الذين امنوا لا تكون اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارته عن تراض منكم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 ل الرجال نصيب من مكتسب ول النساء نصيب من مكتسب واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم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 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبالقربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم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 وَمَا إِنْ يَكُونِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما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 تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الْغَائِطِ أو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً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 فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا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 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون كمو كفي ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما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 وَإِذَا لَأَتَيْنَا هُم مِلَّدٍ نَأَجْرَ عَظِيمَ وَلَهَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا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 أن نف إن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكم معهم شهيدا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 قل متى عد الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلم فتى لا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بوج مشيده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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحر الظلم المؤمنين FatiHojen Allah kerana menanggarkan sual, dan berada dike fitsil kesih. Han hali k motherfabiliti tergant baikpahatkan sesu من kinirat teredd.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 أ تريدون أن تهدم أن أضل الله وَمَن يُضْلِلَ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ وَادْعُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُونَ مِنْهُمْ أُولِيَاءَ أَحَدٍ يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا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 مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أي يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة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 وكان الله عليما حكيما وما إن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لستم مؤمنا تبغون عرض الحياة الدنيا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 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا derajatnya, minhuwa maufiratun, warahmatun, wa kana Allah wa ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم لم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها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 وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقَ طَائِفَتَانِ مِنْهُم مَعَكَ وَالَّذِينَ يَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ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 ولا تهنو في بتراء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله علي من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 ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثما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 إِيَذْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا أَمَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالُوا لَئِنِ اتَّخَذْنَا مِنَ الْعِبَادِ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَهْدُونَنَّهُمْ وَلَا يَأْمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَدَّلُ كُنَّا آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا يَأْمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَا بِالْقِسْطَ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 Al-Ladinya terabsson bikkum, fa in kana lakkum fathum min Allah. Kaulu, alam nakkum maakum, wa in kana lilkafirin nasib. Kaulu, alam nasta'hwiz alaykum, wa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 Inna al-munafiqin yukhadi'un allah hawa huwa khadi'uhum Wa iza qamu ila al-salat qamu kusala yurauun an-nas Wa allah illa qali'ila مذبذبين بين ذلك لا إله إلا إِي ولَا إِلَهَ إِلا هؤلاء وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ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 Minin ajaran agama. Ma' yafal Allah b'azabkum. Insyakartum wa amanatum. Wakan Allah syakiran alimah.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 مَا كَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا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 وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ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 Ya ayyuhal nasu qad jاءakum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nura mubiena.